Syrapun latina nanta laihim, oi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 قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءٌ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّؤُوا الْمَوْتَ فَتَمَنَّؤُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفضون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنت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 فإذا قضيت الصلاة فاتشر في الأرض وبته من فض الله وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهون فضوا إليها وتركوا كطائما انما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله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 خير المعبوب عليهم ولا الضالين أمين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارقه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 إنه يكيد كيدا وكيد كيدا فمه الكافرين أمه ريدا الله